Yeah جاءت المؤمنات يبايعنك يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهم ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وأرجلهم ولا يعصينك في معروف فبايعهن فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم غضب الله عليهم قد يأسي من الآخرة كما يأسي الكفار من أصحاب القبور. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم كانهم بنيان مرصوص